يرجى عيد الأمل للأم والأوطان الله أكبر على عدى عليها لو أبعدون الدهر عن زينة البلدان لابد نرجع للأرض بالدم نرويها والله يا طه يا حننا على بوابي يا ضاري يا ضاري والله يا ضاري بس ان هو وحصابك لطنيك بالشين ويا حننا Sotik ولا ولا ولا البعد يا ضال ما خلنا واحنا بعهد يا ضال هالابطال عنك ابد والله ما نتخلى والله يا ضال بس هو وحسابك لا تجيب الشين ولا حنا على قوى يا ضر يا ضر والله يا ضر بس انت موحوا صحابك لقليك بالشير ولحن على بوابك يا ضر يا ضر والله يا ضر طلعت صبح انت حتى على الأحجاب Kuljait sopih enti Hattä ala laajajan maa hunti Sura sura enti على بوابك يا ضري يا ضار والله يا ضار بس انك روحوا صحابك لقليك بالشيء ولحن على بوابك يا ضري يا ضار والله يا ضار يا عمو عتابة بصوتك الغالي يا عموالي عموالي كلمة عتابة بصوتك الغالي شوقي إليك يا دار جمرنا خل الهواء يشكي إليك حالي حالي والله يا دار على بوابك يا ضر يا ضر والله يا ضر بس انك اهوح اصحابك بالشين بالشيء ولحن على بوابك يا ضر يا دار